وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع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 وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم وأنجل مستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم كن معهم في فلسطين اللهم كن معهم في بورماة وفي بلاد الشام اللهم احكم دماءهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم آمن روعاتهم اللهم استر عوراتهم اللهم صن أعراضهم ربنا أفرق عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين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 أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إتأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم وعزائم مغفرتك والغنينة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وَمَاذُ عَلَى ظَالِمٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراثع الدود الى جناتك جنات الخلود اللهم ارحمنا إذا صرنا الى ما صار اليه اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما صار اليه تحت الجنا اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت وتوفنا وانت راض عنا غير خزاين اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا بها نلقى الله اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موت في العرض عليك ذل وفوفنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربنا تبيض وجوهنا إذا سودت وجوه العصار اللهم يا عظيم المن يا كريم الصف يا حسن التجاوز يا, يا واسع المغفرة يا باسع المغفرة يا باسع يباسق اليدين بالرحمة يباسق اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى اللهم أعطي طرقا المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر ووفق من بنى هذا المسجد اللهم وابن له بيتا في الجنة اللهم واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعين يمينه وعين شماله اللهم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 وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين